هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهجلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن